أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال والسنة إن تركها المصلي لا يعود إليها بعد التلبس بالفرد فمن ترك التشهد الأول مثلا فذكره بعد اعتداله مستويا لا يعود إليه فإن عاد إليه عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته أو ناسيا أنه في الصلاة أو جاهلا فلا تبطل صلاته ويلزمه القيام عند تذكره وإن كان مأموما عاد وجوبا لمتابعة إمامه قلنا في الأمس إن الإنسان إذا تلبس بالفرض وهو القيام من الركعة الثالثة وترك السنة وهي البعض وهو التشهد بعد الركعة الثانية فإنه ينبغي عليه في هذه الحالة أن يستمر في قيامه فإن عاد إلى التشهد عالما عامدا بطلة الصلاة أما إذا كان أحد شيئين إما هو أقراض لا نسمي أنه تلبس بالفرض لأنه ما زال في حيز التشاهد فإذا عاد إلى التشاهد لأنه لم يصل إلى القيام لا يضر ذلك أما إذا وصل إلى القيام ثم عاد بشرطين عامدا وعالما بأنه فعل ذلك الفعل بطلت صلاته طيب لو كان قاعداً الآن عاد وهو يعلم الآن تذكر في هذا القعود أنه عاد من فرض هل يستمر في قعوده أم يقوم؟ لا يقوم لأنه استمراره في قعوده يؤدي إلى بطلان صلاته ولذلك لا يستمر في هذه المسألة فيصح عمله ويعود إلى قيامه ويلزمه القيام عند تذكره وإن كان مأموماً الآن المسألة تعارضت بين مسألتين بالنسبة إليه ينبغي عليه أن يقوم لأنه صار قائما وتلبس بالفرض ويجب عليه أن يعود للتشاهد لأنه مأموم والإمام في التشاهد فأيهما يفعل إنما جعل الإمام ليؤتم به وهذه قاعدة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك ينبغي له في هذه الحالة أن يتابع إمامه ماذا يفعل لهذه المخالفة أنه ترك هذا البعض هذا التشهد ترك القنوة في الفجر ماذا يفعل قال لكن لكنه يسجد للسهو عنها في صورة عدم العود أو العود ناسيا يعني أي كان إذا لم يعود وهذا هو الأصل فماذا عليه عليه أن يجبر هذا البعض الذي فاته بسجود السهوي إذا عاد ناسياً وبعد ذلك علماً بعد أن انتهى من هذا الركن أنه عاد ناسياً ليس علماً بما فعال فماذا عليه؟ كذلك عليه أن يسجد للسهوي أما إذا عاد عالماً عامداً اتصف بهاتين الصفتين عند ذلك تبطل صلاة وأراد المصنف بالسنة هنا الأبعاد الستة ما هي الأبعاد الستة التي يجبر, تجبر يجبر تركها بسجود السهو قال وهي التشهد الأول هذا واحد وقعوده لأن عندما عددنا نحن في أركان الصلاة عددنا القعود ركن والتشهد ركن كذلك القنوت في الصبح وفي آخر الوتر في النصف الثاني من رمضان والقيام للقنوت والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والصلاة على الآل في التشهد الأخير سورتان نحن سنرى أن هذا هذه الأبعاد هي عبارة عن اثنين فقط يعني بالتمام وهي التشهد الأول والقنود لكن هذا التشهد الأول كل يتألف من أمرين يتألف من التشهد يعني لو تشهد قائما فإنه ماذا فعل ترك القعود ولذلك عليه سجود أسهم كذلك لو نزل يعني من القنود وتشهد وقنت قائدا قبل السجود لكنه أتى بالقنود لكنه ماذا ترى؟ ترك القيام على كل حال فعل القنود قائما وبعد ذلك أتمه تماما لكنه لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم في نهايته والصلاة على النبي في القنوت ركنن مثلا انتهى من القنوت قال الحمد لله رب العالمين الله أكبر فعلها بعض الناس ونبهناه على ذلك لأنه ماذا فعل ترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ركنن وقلنا القنوت له عدة أركان دعاء وثناء وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيام أي واحدة ترك من هذه الأربع إذا دعا ولم يثني كذلك إذا دعا وأثنى ولكنه لم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيد للسه إذا دعا وأثنى وصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ترك القيام ما حكمه أحيانا من صور ترك القيام مثلا هذه صورة لبعض الناس المستعجلين يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وهو نازل حتى صارت الصلاة في حيز السجود يعني صاروا الكبتين في الأرض ويقول اللهم صلي على سيدنا محمد وصار فلين قال الله في هذه الحالة هل صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال القيام أم صلىه في حال السجود لذلك هذا يفعل حراما بعض الناس ربما يتمم الفاتحة في الركوع مثلا الفاتحة أين مكانها في القيام بابنا أولي هو, هو يقول ولا الضالين عند ذلك يكون في حيز الركوع هذا حرام إنما عليه أن يتم الفاتحة في القيام وعليه أن يتم القنوط في القيام وعليه أن يتم التشاهد في القعود ولا يفعل التشاهد مثلا وعندما وصل. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أخذ في القيام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قالها قائما هذا من فعل العجل أحيانا هذا حكمه كأنه ترك الترك في جزءين كالترك في كله فهمنا يعني لماذا جعلوا تشهد وقعود قنوت وقيام صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقيام لا. هذا بما يتعلق بالتشهد قال بعد وكثالك القنوط والأبعاض بشكل عام بعد أن انتهى من الأبعاض بدأ الشيخ يذكر لنا الهيئات قال والهيئة كالتسبيحات ونحوها يعني ركع تماما والركوع غايته أن تبلغ راحته يعني ركبتين لكن أقل الدرجات الراحتين للمعتدل وصلت إلى الركبتين يسمى راكعا وكذلك السجود إذا سجد على أعضائه السبع أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على أصابع رجليه متجهة إلى القبلة وعلى ركبتيه وعلى يديه وعلى وجهه طبعا بالنسبة لرجليه وركبتيه بالنسبة للركبتين السنة دائما أن تكونا مستورتي بالنسبة للقدمين الأولى أن تكونا مكشوفتي بالنسبة لليدي يكره أن يكون في يديه قفازين مثلا أو قفازان في الوجه طبعا لا يصح السجود ركن إلا أن يكون ذلك على الوجه مباشرة وبالجبهة تماما أما إذا سجد على شيء يتحرك بحركة نفسه كسجد على عمامته مثلا أو سجد على يديه أو سجد على ثوبه وكل ذلك السجود لا يصح هذا من نسبة للركن لكنه لو فعل هذا تماما دون أن يذكر أي كلمة لم يقل سبحان ربي العظيم في ركوعه ولم يقل سبحان ربي مثلا الأعلى في سجوده ولم يقل شيئا سجد ساكتا وركع ساكتا ما حكمه هذا ممن ترك التسبيحات في الصلاة فإذا ترك هذه التسبيحة أو ترك يعني يضاف إلى التسبيحات من هذه الألفاظ التعوذ مثلا أو ترك قراءة سورة مثلا أو ترك تكبيرات الانتقال كان ينتقل دون أن يقول الله أكبر ودون أن يقول سمع الله لمن حمده لو ترك كل ذلك لكنه ركع وسجد لكنه لم يكبر لم يسبح لم يقص سمع الله لمن حمد هذه الألفاظ كلها تسمى هيئات قال كالتسبيحات ونحوها نعم. ترك دعاء التوجه في الركعة الأولى اللهم بعد بيني وبين خطاياك كما بعدت بين المشرق والمغرب وجهت وجهها للذي وطر السنوات والأرض فقط قرأ الفاتحة لا تعوذ ولا كبر تكبير الإحرام وقرأ الفاتحة فقط وبعد ذلك ركع ركوع فقط شكلي دون أن يتكلم أي شيء ما حكمه هل يسجد رسه لا لا يسجد رسه لأنه ترك هيئة أو هيئات من هيئات الصلاة قال والهيئة كالتسبيحات ونحوها مما لا يجبر بالسجود الجواب لا يعود المصل إليها بعد تركها تركها وبعد ذلك وصل إلى غيرها فلا يعود إليها وإذا انتهى من صلاته لا يسجد للسهو عنها كذلك لو سجد للسهو هنا عكسا لو سجد للسهو عنها وهو كما قلنا هناك عامدا عالما ما الحكم بطلت صلاته لأنه زاد ركنا من أركان الصلاة وليس مطلوبا منه أن يزيد هذا الركن ماذا زاد؟ زاد سجدين قبل السلام يعني رأيت رجلا مرة في أحد الأسواق عندما ينتهي الإمام من سلامه قبل أن يسلم قال لي سجدين شكر لله عز وجل قلنا لو أن هذا السجود إنما ينبغي إذا أحببت أن تفعل ذلك افعله بعد الصلاة أما أنت فعله في الصلاة فهذا مبطل أصر على ذلك كلما صلى ماذا يفعل؟, يفعل ذلك الفعل عامدا عالمان مع التنبيه على ذلك وطلت صلاته أم لا فهذا الإنسان تحت اسم الشكر لله عز وجل يبطل صلاته أما إذا كان غير مثلا حسب أنه ترك شيئا وحسب أن ذلك الأمر كالبعض يجبر بسجود السهوي فهذا جاهل وإذا لم يعلم ذلك فلا تبطل صلاته كذلك لو فعل هذا الفعل زاد عملا مبطلا للصلاة ماذا يحتاج هذا العمل المبطل للصلاة ما أبطل عمله سجد لسهويه فإنه في هذه العملية بعد أن سجد للسهوي في هذه الحالة فيجبره بسجود سهوي لأنه عندما سجد للسهوي سجد سهوة نعم. قال ولا يسجد للسهوي عنها سواء تركها عمدا أو سهوة من الصور أيضا إذا شك المصلي في عدد ما أتى به من الركعات ما قلنا في صوره سهو النبي عليه الصلاة والسلام الشك في عدد الركعات نعم كمن شك هل صلى ثلاثا أو صلى أربعان بنى على اليقين وهو الأقل قطعا الأصل عدم الصلاة فهو يقول صليت ثلاثة أم أربعان اليقين أنك صليت ثلاثة فتبني على اليقين واليقين هو ثلاثة وليس أربعة وتأتي برابعة عندما يأتي بالرابعة هنا رابعة في علمه رابعة في ظنه قد تكون خامسة قد تكون لكنه عندما يصليها ناويا الرابعة وليست الخامسة ولذلك بعد أن يصلي يبني على اليقين ويأتي بركعة ولكن يحتمر هذا اليقين الذي جاء به أن تكون هذه خامسة إذا كان هو مخطئ في يقينه وقطعا صلى الثلاثة بقي الرابعة هل صلىها أم لم يصلها الأصل عدم صلاة فيأتي بركعتين إن كانت خامسة جبر تلك الزيادة بسجود السهم وإن كانت رابعة جبر هذا التردد الذي حصل عنده أيضا بسجود السهم قال بنا على اليقين وهو الأقل كالثلاثة في هذا المثال وأتى بركعة ويسيد للسهوي قال لا ولا ينفعه غلبة الظن الغالبا غالبا أنا أصلي نحن نريد اليقين غلبة الظن لا تكفي نريد اليقين صليت ثلاثة أم, أم أربعا قال ثلاثا قطعا أما الرابعة أشك فيها فماذا يفعل يقوم فيصلي الرابعة والله يعني قلبه يسأل هنا فات سؤال جميل أنه في بعض الناس يعني يتكلى فيقول مثلا عقله قلبه إلى آخره سهى في صلاته يعني لم يكن في كل صلاته بجوارحه كنت يعني خاشعا للصلاة فيسيد للجواء هذا لم يأتي به الفقهاء ولم يتكلم به السهو بالأشياء التي ذكرنا كل أمر يبطل, عم يبطل عمده فإذا فعله عامدا. بتحريمه ماذا يحدث بطلات صلاة ويسيود للسهو ولا ينفعه غلبة الظن أنه صلى أربعا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل في مسألة الصلاة قال عندما قال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ أجابه تقريبا بما كان يعتقده صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن, لم يكن هناك حكم علي بقصر الصلاة ولم أكن أعلم أنني نسيت وبل نسي النبي عليه الصلاة والسلام بل بعض ذلك قد كان ثم قال أصحيح ما يقول ذو اليدين قالوا نعم فعندما ثبته ذلك بشهادة الصحابة العدود صار الأمر يقينيا فماذا فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام قام فأتم صلاته ولا ينفعه غلبة الظن أنه صلى أربعة ولا يعمل بقول غيره له أنه صلى أربعا واحد أعد مثل مثلا ابنك أعد أنت أعد ابنك أبي صلي أو العكس أو زوجتك أقول لك لا صليت أربعة أنا شايفتك لا لا لا تعمل إنما تعمل بيقين نفسك لا يهمنا هذا الإنسان الخارج عن الصلاة أنه يتكلم قد يسهو هذا الإنسان ولا يدري لأنه لم يجلس بخلاف المأموم فالمأموم صلاته مرتبطة بصلاتك فعندما ينبيهك على شيء حتى لو كنت أنت عازم على مسألة لا ترد على هذا المأموم المأموم يوافقك في أمر معين وبعد ذلك يصحح صلاته بعد السلام ولا يعمل بقول غيره له انه صلى اربعه ولو بلغ ذلك القائل عدد التواتر يعني أقل عدد التواتر كان عدد شهود الزنا اربعه هذا أقل عدد قالوا فيه فلو بلغ هذا العدد يعني أن الناس الذين يقولون لولا صليت او كذا انما تعمل أنت بيقينك بعد ذلك قال وسجود السهو سنه يعني لو لم يفعله وسلم فإنه تارك للسنة وصلاته صحيحة أين محله؟ طبعا هناك أحاديث وردت أن محله كلهم متفق على أنه يا ترى هل يسلم أولا وبعد ذلك يسيد للساهوي أم يسيد للساهوي ويسلم ولا يقرأ شيئا بعد ذلك الذي أخذه وصح عن الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى من الأحاديث أنه عندما ينتهي من تشهده تماماً ماذا يفعل؟ يسيود للسهوي فإذا سجد للسهوي محله قبل السلام يعني لا يسلم قبل السلام طبعاً ربما نرى صورة أخرى لسيود السهوي أنه يسلم تسليمة واحدة وبعد ذلك يسيود ثم يعيد التشهد هذا ليس في مذهبنا فعله النبي عليه الصلاة والسلام في صورة أخرى ومحله قبل السلام فإن سلم المصلي عامدا عالما بالسهوي أو ناسيا وطال الفصل عرفان فات محله قال انسيت سلمت لا يعطيك العافية أنت تارك سنة وليس عليك شيء وإن قصر الفصل عرفان لم يفت وحينئذ فله السجود وترك قاعد وبعد أن سلم وهو يستغفر الله تذكر أنه ترك التشهد الأول فماذا يفعل؟ يعود إلى صلاته مباشرة هو في السجود وكأنه لم يسلم فيسجد للسهوي وبعد ذلك يسلم لكن هنا في ملاحظة هامه طلف له السجود وتركه فإن فعل السجود يعتبر عائدا إلى الصلاة فأي شيء يحدث له في السجود لو حدث له في السجود مبطل بطلت كل صلاة سلم وبعد أن سلم استغفر الله ثلاثة مثلا ثم تذكر أن عليه سجود سهل عاد إلى الصلاة فسجد وهو في سجوده أخرج ريحا نقول صلاتك كلها باطلة لأنه عائد الآن إلى الصلاة هو في الصلاة ما اعتبرنا السلام الذي سلمه اعتبرنا السلام زائد واعتبرنا بعد ذلك أنه سجد للسهو ما زال في صلاته وما زال قبل سلامه لا يقول أنا ما بحسب هذا الشيء الأخير لا عندما عدت إلى الصلاة كنت في صلاتك فإذا عدت إلى الصلاة وبعد ذلك حدث مبطل من مبطلات الصلاة صورناه بخروج صوت أو بخروج ريحين فإننا نقول الصلاة كلها باطلة عليك أن تتوضع وأن تعيد هذه الصلاة قال فله السجود وتركه فهنا كأنه عاد إلى سنة فلزمه فرضه صحيح عاد إلى السنة وهي سجود السهو لزمه بعد ذلك السلام ولزمه ويعتبر الآن داخلا في أصل قال بعد ذلك فصل في الأوقات التي تكره الصلاه فيها وهي هذه الأوقات خمس صلوات نقف هنا الحمد لله رب العالمين اذا الله على الناس نعم